بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاصيم إذا وقده ومن شر النفاثات في العقد ومن